درسنا هذا المساء سلسلة بعنوان مدرسة الحياة وكنت قديما منذ نحو عشر سنوات أردت أن أبدأ هذا الدرس الذي هو عبارة عن تجارب العلماء والحكماء والخلفاء والوزراء في شتى أمور الحياة المختلفة والذي نسميه نحن بالتجربة فإن التجربة من أعون ما يعين العبد على تأمل الأحداث الجارية وما من حدث النظر إلا والذي يأتي شبيه به مع اختلاف الشخص إنما يحتاج المرء إلى تأمل ليدرك العظة والعبرة فيما مضى ليستعين عليه في حياته الحاضرة وكان عليما ويطالب قد لخص هذه المسألة بقوله واستدل على ما لم يكن بما كان فإن الأمور اشتباه إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره فنعود بالله تعالى من شرور ينفسنا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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فهذا هو فجر يوم الاثنين الرابع والعشرين من شهر رمضان لسنة ألف وثلاثين من هجرة خير من وطئ الحصى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونتلو فيه خاطرة جديدة لابن الجوزي رحمه الله من كتاب الصيد الخاطر وقد جعلت عنوانها إن من البلاء سوء الفهم عن الله ورسوله وهذه الخاطرة تتعلق بمعنى الزهد والتوكل من الجهة الصحيحة ومن الجهة المغلوطة يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى اجتهاد العاقل فيما يصلحه لازم له بمقتضى العقل والشراء فمن ذلك حفظ ماله وطلب تنميته والرغبة في زيادته لأن سبب بقاء الإنسان ماله فقد نهي عن التبذير فيه فقيل له ولا تؤت السفهاء أموالكم فأعلم أنه سبب لبقائه التي جعل الله لكم قياما أي قواما لمعاشكم وقال عز وجل ولا تبسطها كل البسط وقال تعالى ولا تبذر تبذيرا وقال تعالى لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ومن فضيلة المال أن الله تعالى قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وقال تعالى وأنفقوا في سبيل الله وقال تعالى ينفقون أموالهم وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وجعل المال نعمة وزكاته تطهيرا فقال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقال صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح وقال ما نفعني مال كمال أبي بكر وكان أبو بكر رضي الله عنه يخرج إلى التجارة ويترك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهاه عن ذلك وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن أموت بين شعبتي جبل أطلب كفافة وجهي أحب إلي من أن أموت غازيا في سبيل الله وكان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم يتجرون ومن سادات التابعين سعيد بن المسيب مات وخلف مالا وكان يحتكر الزيت وما زال السلف على هذا ثم قد تعرض نوائب المرض يحتاج فيها إلى شيء من المال فلا يجد الإنسان بدا من الاحتيال في طلبه فيبذل عرضه أو دينه ثم للنفس قوة بدنية عند وجود المال وهو معدود عند الأطباء من الأدوية حكمة وضعها الله ثم نبغ أقوام طلبوا طريق الراحة فادعوا أنهم متوكلة وقالوا نحن لا نمسك شيئا ولا نتزود لسفر ورزق الأبدان يأتي وهذا على مضادة الشرعي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وموسى عليه السلام لما سافر في طلب الخضر تزود ونبينا صلى الله عليه وسلم لما هاجر تزود وأبلغ من هذا قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ثم يدعي هؤلاء المتصوفة بغض الدنيا فلا يفهمون ما الذي ينبغي أن يبغض ويرون زيادة الطلب للمال حرصا وشرها وفي الجملة إنما اخترعوا بآرائهم طريقة فيها شيء من الرهبانية إذا صدقوا وشيء من البهرجة إذا نصبوا شباك الصيد بالتزهد فسموا ما يصل إليهم من الأرزاق فتوحا قال ابن قتيبة في غريب الحديث عند شرح قوله صلى الله عليه وسلم واليد العليا هي المعطية قال فالعجب عندي من قوم يقولون هي الآخذة ولا أرى هؤلاء إلا قوما استطاب السؤال فهم يحتجون للدناء فأما الشرائع فإنها بريئة من حالهم وفي الحديث ضاق البلد بمواشي إبراهيم ولوط عليهما السلام فافترق وكان شعيب عليه السلام كثير المال ثم قد ند طمعه في زيادة الأجر من موسى عليه السلام فقال فإن أتممت عشرا فمن عندك وكان ابن عقيل رحمه الله يقول من قال إني لا أحب الدنيا فهو كذاب فإن يعقوب عليه السلام لما طلب منه ابنه بن يامين قال هل آمنكم عليه فقالوا ونزداد كيل بعير فقال خذوا وقال بعض السلفين من ادعى بغض الدنيا فهو عندي كذاب إلى أن يثبت صدقه فإذا ثبت صدقه فهو مجنون وقد نفر جماعة من الصوفية خلقا من الخلق عن الكسب وأوحشوا بينهم وبينه وهو دائب الأنبياء والصالحين وإنما طلبوا الرا طريق الراحة وجلسوا على الفتوح فإذا شبعوا رقصوا فإذا انهضم الطعام أكلوا فإذا لاحت لهم حيلة على غني أو عليه دعوة إما بسبب شكر وإما بسبب استغفار وأطم الطامات ادعاؤهم أن هذا قربة وقد انعقد إجماع العلماء أن من ادعى أن الرقص قربة, أن الرقص قربة إلى الله تعالى كفر فلو أنهم قالوا مباح كان أقرب حالا وهذا لأن القرب لا تعرف إلا بالشر وليس في الشرع أمر بالرقص ولا ندب إليه ولقد بلغني عن جماعة منهم أنهم كانوا يوقدون الشمع في وجوه المردان وينظرون إليهم فإذا سئلوا عن ذلك سخروا بالسائل فقالوا نعتبر بخلق الله أفتراهم أقوى من النبي صلى الله عليه وسلم حين أجلس الشاب الذي وفد عليه من وراء ظهره وقال وهل كانت فتنة داود إلا من النظر لقد تملك الشيطان تلك الأزمة فقادها إلى ما أراد والعجب ممن يذم الدنيا وهو يأكل فيشبع ولا ينظر من أين المطعم وما زال صالح السلفي يفتشون عن المطعم حتى كان إبراهيم بن أدهم يسهر هو وأصحابه ويقولون مع من نعمل غدا وكان سري السقطي يعرف بطيب الغذاء وله في الورع مقاما فجاء قوم يتسمون بالصوفية يدعون اتباع أولئك السادة ويأكلون من مال فلان وهم يعرفون أصول تلك الأموال ويقولون رزقنا فوعجب إذا كان الآكل لا يبالي به من أين ولا لديهم امتناع من شهوة ولا تقلل ولا يخل الرباط من المطبخ ولا ينقطع ليلة وأصله من مال قد عرف من أين هو والحمام دائر والمغني يدق بدف فيه جلاجل ورفيقه بالشباب وسعدى وليلى في الإنشاد والمردان في الشمع ثم يذم الدنيا بعد هذا فقولوا لنا من يتلهى بالناس إلا هؤلاء ولكن من مرت عليه زرجنتهم فإنه أخس منه هذه الخاطرة كما سمعتم لها عصب عصبها المال هل جمع المال من حب الدنيا هذا سؤال وهل جمع المال ينافي الزهد والتوكل هذا سؤال ثاني <تصفيق> وهل يجب عليك أن تجمع المال فهذا سؤال ثالث كما قلت في عنوان هذه الخاطرة إن من البلاء أو من أعظم البلاء سوء الفهم عن الله ورسوله وأصل كل بدعة دخلت علينا سببها سوء الفهم عن الله ورسوله وسوء الفهم إذا اعتبرنا حسن القصد وإلا فهناك من يسيء القصد ويسيء الفهم فأنا لن أتكلم في القصد لأن القصد ما حل لأن القصد ما حله القلب لكن أتكلم عن سوء الفهم مجردا من سوء القصد هناك معاني قريبة كالزهد والبطالة كيف تفرق بينهما كالشجاعة والتهور كيف تفرق بينهما كترك الأسباب والتوكل كيف تفرق بينهما وهكذا دوالي في معاني كثيرة متشابكة تحتاج إلى بصيرة في التمييز بينها المال عصب الحياة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله كما في صحيح البخاري قوت سنة ومع ذلك فهو سيد المتوكلين وكان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا وهذا قد يظن بعض الناس أن هذا بظاهره ينافي للدخال أنه دعا ربه عز وجل ولا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل إلا بأفضل المقامات فعندما يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا أي على قدر حاجتهم إذا وجد الغداء لا يكون عنده العشاء فيدعو ربه أن يرزقه وهكذا دواليك يعني لا يكون إلا عنده أكل أكلة بأكلة فكيف يدخر قوت سنة لأزواجه أشوف واضح الفرق اجعل رزق آل محمد قوتى آل محمد تشمل قد يراد بها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ويطلق الآل على النفس اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم والمقصود هو إبراهيم ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب والمقصود فرعون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي موسى الأشعري لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود والمقصود هو داود نفسه الذي كان يعرف بحسن الصوت ف فالدعاء النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا ينافي للدخار لأن الدخار معناه الجواز واجعل آل رزق آل محمد قوتة هو الأفضل فذكر المقامين جميعا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مقام التشريع وأخذ منه من مسألة الادخاط بعض العلماء كان يطوف في الأسواق يجمع البضائع فقيل إن هذا ينافي التوكل فقال لا إن النفس إذا أوتيت رزقها اطمأنت وامتن الله عز وجل على قريش فقال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيد فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فلا يعبد الله جائع ولا خاف فحتى تتم عبادتهم أمنهم بأن دفع الجوع عنهم يجبى إليه ثمرات كل شيء يعني في مكة ثمرات الصيف والشتاء طيلة العام ليجبى إليه كل الناس بتأتي بالفواكه وتأتي بالمطعمات التي يحرم منها معظم أهل البلاد فيأكلون فاكهة الصيف والشتاء في نفس الوقت والنبي عليه الصلاة والسلام فيما تعلق بالجوع كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بصدجية الجارع لا يستطيع أن ينام أبدا حتى يطعم فهو إذن الحديث هذا لا ينافي هذا هذا للمقامات العلية وهذا للجواز كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما مقاما مشرع الذي يشرع للناس أو يبين للناس أمر دينهم وصاحب المال يستطيع أن يجري مع العالم في مضمار واحد في الدنيا والآخرة وعندنا حديثان وكلاهما في الصحيحين حديث بن مسعود رضي الله عنه لا حسد إلا في اثنتين رجل أو رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس والحكمة التي وردت في حديث المسعود فسرت في, في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أيضا كما ذكرت ومطلع الحديث لا حسد إلا في اثنتين فلما ذكر المال أتبعه بذكر القرآن ورجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وآناء النهار وطبعا لا حسد ليس معناها نفية الحسد ولكن لا حسد, لا حسد أي لا يغبط المرء في شيء إلا بهذين الأمرين مش معناها نفي الحسد لا الحسد موجود طبعا بنص الكتابي والسنة ولكن الحسد هنا في الآية معاه الغبطة الغبطة أن تتمنى مال غيرك بغير أن تتمنى زواله عن غيرك كعادة الحسود الحسود حسد المذموم أنك أنت تتمنى أن يزيل الله النعمة عن غيرك وتأتيك لكن هنا معناها الغبطة ما دليل هذا التأويل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري في كتاب فضائل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه فسمعه رجل فقال لو أنني أوتيت مثل هذا لعملت بعمله فهذا يدل عليه أنه لا يتمنى أن تزول هذه النعمة ويقرأة القرآن عن هذا الرجل بل تمنى أن يكون له مثل ذلك ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار فقال لو أن لي مثله لعملت بعمله هذا عند البخاري من حيث أبي غيره وهو عند الترمذي وأحمد وغيره من, من حديث أبي كفشة الأنمار رضي الله عنه قال إنما الدنيا لأربعة نفر رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتق الله فيه يصل به رحمه ويرعى لله فيه حقه هذا الأفضل للمنازل ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فهو يقول لأن ليك فلان لعملت بعمله فهو ونيته فهو في الأجر سواء صاحب المال الذي لم يؤتى موهبة العلم يستطيع كما قلت أن يجري في مضمار العالم لكن بشرط إما أن يكون عالما بوجوه الإنفاق الشرعي أو يتبع عالما يعلمه كيف ينفق ولذلك قيد إنفاق المال بشرط لم, يقيده، لم يقيد العلم به قال ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق في الحق هو ذا القيد طب الرجل الجاهل الذي لا يعرف قبيلا من دبير. كيف يعرف وجوه انفاق المال فيما يحبه الله سبحانه وتعالى هناك أؤناس يهلكون أموالهم في الباطل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون فهذا ينفق ماله ليصد عن سبيل الله بل قد ينفق الأموال الطائلة التي لا تخطر لك على باب يعني مثلا الفاتيكان وأنتم تعرفين الفاتيكان ده يعني قبة النصارى في أوروبا ده عبارة عن مكان حي كده في إيطاليا ميزانية الفاتيكان للتفشير في العالم تساوي عشرة أضعاف ميزانية قارنة إفريقية طبعا هذا الرقم قد يكون مفاجأة لكثيرين ممن يسمعون هذا الرقم قارنة إفريقية بالكامل ميزانية الفاتيكان عشرة أضعاف هذه القارنة ولماذا نبتعد لا نرجع إلى حالين معاشر المسلمين هناك من ينفق الأموال الطائلة في سبيل منصب دنيوي دورة مجلس الشعب بتاعت السنة الفاتر رجل واحد أنفق ثلاثين مليون جنيه في الدعاية الاندخابية ثلاثين مليون طيب أنا وأنت وأي إنسان يتدبر الواقع هل في واحد ينفق هذا المبلغ ليخدم الناس يعني محروق قوي أن يخدم الناس فينفق ثلاثين مليون طب أنا بقول له هاده ويعمل بهم مساكن وسكن الشباب يدي له الشقة على المفتاح يبقى أنت كده فعلا بتخدم الناس لكن انا وأنت نعلم ان الثلاثين مليون هيتحط صفر قدامهم يبقى طرع ب 300 مليون أي أراضي على الطريق الصحراوي وأراضي في الطريق الزراعي وأراضي في المشعر في إيه وتسهيلات في الإستراد والتصدير والجمارك والضرائب انا يعني لا أذيع سرا هذا الكلام يذاع ليلى نهار على صفحات الجرائد وفي القنوات الفضائية وفي البرامج الحوارية الساخنة في السياسة أو غيره الكلام فلما ينفع 30 مليون ودرك من المعلن ومن أعرفش إيه اللي كان تحت التراويزة راح لمين الله أعلم كل هذا أنفق ماله وأهلك ماله بس في الحق لا الشاب اللي تزاوج أحدهم مثلها وأنفق في ليلة دخلت تسع مليون دولار يعني خمسين مليون جنيه أهلك ماله أم لا أهلك ماله لكن في الحق لا يبا شرط المال وتبقى إحنا نريد أن ندند عليه شرط المال حتى يجري صاحبه في مضمار العالم يوم القيامة ولربما سبقه الله أعلم أن يسلط الهلكة على ماله في الحق طب الجاهل الذي أتاه الله عز وجل المال وليس عنده علم زي النوع الثالث والرابع في حديث أبي كفشة الأنمار السابق ذكره اللي هو أوله إنما الدنيا لأربعة نفر احنا ذكرنا النوع الأول والثاني النوع الثالث ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما فهو يخبط في ماله لا يرعى لله لا يتق الله فيه ولا يرعى لله فيه حقا ولا يصل به رحمه فهذا بأخبث المنازل ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن ليك فلان فلان رقم رقم 3 اللي هو أخبث المنازل يقول لو أن ليك فلان لعملت بعمله فهو ونيته فهما في الوزر سواء ونحن نعلم أن العبد سيسأل أربعة أسئلة يوم القيامة منها سؤالان عن المال وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فلابد لمن يريد أن يصل بالمال وينعم به يوم القيامة لابد أن يعرف وجوه الإنفاق التي يحبها الله ورسوله وهذا كما قلت إما أن يكون عالما هو وإما أن يكون ملتصقا بعالم لا سيما أن البيوع الأصل فيها الحل. مش الحلم يعني يمكن العبادة ضيقة لأن الأصل فيها المنع حتى يرد دليلهم بالإذن لأنه لا يحل لك أن تعبد الله بما تشتهد ولا بما تريد بل لا قربة إلا بشرع كما قال ابن الجوزي ونقف إن شاء الله على الكلمة دي برضو قوفا آآ آآ ربما يأخذ حلقة كاملة يبقى الأصل المنع خلاص استرحنا بقى تعمل إيه لابد يكون عندك دليل حتى تفعل لا البيع مفتوح الأصل فيها الحلم حتى يرد دليل بالمنع من الآن المنتج في الدنيا الكافرون من المستورد المسلمون والشعوب الضعيفة عموما لكن أنا لا يعنيني أي شعب في العالم لا يعنيني إلا المسلمون فقط بلاد المسلمين أكبر سوق في العالم يستهلكون بمليارات بل تريليونات كما يقال هل دولارات أو الجنيهات أو الكلام ذا في سبيل الترفيه أو في سبيل البنية الأساسية في حياته زي المصانع زي المستشفيات والكلام ذا كل الأجهزة الموجودة في هذه المباني مستوردة من الخارج طيب هذا الذي ينتج البضاعة قلت لك إنه كافر يعني ليس عنده خط أحمر يقف عنده خط الأحمر الوحيد الذي يقف عنده الخسارة بس دل يقف عنده يمراجح حساباته إنما فيما عدا ذلك ليس عنده أي خط أحمر أنت كمسلم عندك خطوط حمراء أم لا عندك خطوط حمراء الذي قيدك الدين بها في بيوع منه عنها البيعدي الكافرون يمارسونها معك فالمفترض لما تروح تأخذ صفقة لشراء أية بضاعة من البضائع أنت خلاص بنتكلم على الذي يريد أن يجري في مضمار العالم يأخذ الصفقة وشروط الصفقة دي كلها ويذهبوا بها لعالم إن لم يكن هو عالما يذهب إلى العالم ويقولوا والله أنا أريد أن أشرق بضاعة بفلانين وشروط الرجل المنتج كذا وكذا وكذا هل ترى فيها شيئا محرما يقرأ العالم ويعطيك الإجابة مجانا في حد من العلماء الأفاضل يعني الذين يقفون على قدم الصدق والنصف في هذا الدين ممكن يأخذ على الفتوى أجر آه في جماعة كده يقولك تصل برقم كذا وكذا لتسأل أي سؤال بجني ونص مش عارفين القصة او لا زي ما في التليفونات يقول لك ايه اطلب كذا وكذا لتسمع اخر ركت او اطلب كذا وكذا لتسمع فزورة او اطلب كذا وكذا ها؟ نحن متخصصون في قص الجيوب ده ايه دي اللافتة اللي كله بيزل تهتاع حتى اللي بيطلب الفتوى بجني ونص يقول لك يعني هو كموف تبياقب 75 ارش وشركة الاتصالات بتاقل 95 أرش وسيل من الاتصالات يعني فيه ناس يتصلون بكثير من أهل العلم يجدوا هواتفا مغلقة طب رجل يضطر وعايز فتوى دلوقت هو يعمل ايه؟ فبيضطر يقولك مش مشكلة جنو ونص مش مشكلة عنده تمام؟ لكن اللي وقال لك أنبقت 75 أرش على الفتوى والكلام دهوت اسأل الله السلام ولا يكون هذا يعني من أجورهم في الآخرة فهو العادة أن العالم يستفد مجانا فانت لما بتتصل بالعالم تاخد من وقته ومن جهده ولا ربما ظل يومه يحرر شرطا من شراط العاقد ما عندوش علم عايز يفتيك الشرط ده فالتبس عليه هل هو حلال ام حرام يقوم الشروط على جنب يبحث في الكتب ويضني ذهنه وربما اتصل بكثير من أهل العلم على نفقاته الخاصة يعني هو لما يتصل هو لما فيتصل بعالم أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة عشان يحرر المسألة فيدفع من جيبه وفي الأخ يقول لك هذا يجوز أو لا يجوز خلاص طيب واقع التجار المسلمين الآن هل هم فعلا يفعلون ذلك لا هو عنده محاسب وعنده مستشار طرانوني ويعنده هيئة للإشراف والكلام ده وكل دول بيأخدوا إيه؟ يأخدوا فلوس العالم هو الوحيد الذي يعمل بلا مال ومع ذلك يبحث عن أكبر مستشار قانوني أكبر محاسب يبحث عن الرؤوس الكبيرة وربما اعتدى على مؤسسات أخرى لها محاسب جيد جدا يغريب يديره له لها أديلك مال أكتر وتعال عندي ليه؟ لما ثبت من جودته وجودة ذينه في الحساب والكلام او مستشار قانوني يخببه على المؤسسة التي علمته وأنفقت عليه وظل فيها سنوات طويلة علشان يأخذ ويعطيه مالا أكثر كل ذلك صيانة لنجاح المؤسسة ومع ذلك لا يفكر أن يكون له مفتيا هذا المفتي اللي هو عصب المال عصب المال لأن هذا التل الكبير من المال الذي تأخذه ذا ستترك هذا التل لمن لن تستفيد منهم بكل أسف يعني فواقع المسلمين واقع التجار المسلمين الآن أنهم لا يوظفون مفتيا لا بأجر ولا بدون أجر فكيف يصل إلى هذا القيد؟ في الحق وهو جاهل هذا الجهل. لا عشان كده لنعصب الخاطرة أهو المال أنا ذكرت هذا الكلام وسأذكر أكثر منه عندما ندخل في كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى كلنا يحب المال ليه لأنه هو الذي يغنيك وهو الذي يجعلك لا تريق ماء وجهك عند أحد وحتى لو كان قريبا منك ربما استحييت أن تسأل وكان بعض الصحابة وهو عوث ابن مالك رضي الله عنه الحديث ذا رواه الإمام مسلم في كتاب الزكاة من حديث أبي مسلم الخولاني رحمه الله قال حدثني الحبيب الأمين أما هو لدي فحبيب وهو عندي أمين عوف بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا قد بايعناك يا رسول الله فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا قد بايعناك يا رسول الله فقال ألا تبايعون رسول الله يم في حاجة مأسا وهو لا يكرر الكلام ثلاث مرات إلا إن في معنى لم يفعلوه فلما قال في الثالثة ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبسطنا أيدينا إذا كان المفروض إيه يبسطون أيديهم لأنه أصل المبايعة زي ما عمر بن العاص رضي الله عنه قال كما في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري وذكر قصة وفاة عمر بن العاص رضي الله عنه وذكر في هذا الحديث قال عمر فلما أردت أن المسلم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسطت يدي فقلت يا رسول الله أبسط يدك فلأبايعك فلما بسط يده قبضت يدي إلى آخر الحديث فقال فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلى ما قال تبايعون على ألا تشركوا بالله شيئا وتقيم الصلاة وتطيع وأسر كلمة خفية فقال لا تسأل الناس شيئا قال فكان سوت أحدهم يسقط من على فرسه فلا يسأل أحدا أن يناوله إيا ليه أخذوا, الإيه؟ أخذوا الكلام على عموما وهو ده الأصل في الكلام الأصل أن تظل الأدلة العامة عامة لا تخصص إلا بدليل وأن تظل الأدلة المطلقة مطلقة لا تقيد إلا بدليل وأن تظل الأدلة عارية عن النسخ حتى يجيء دليل بالنسخ فالأصل في الأدلة العموم الأصل في الأدلة العموم أن أينها تعمت الرجال والنساء فإذا جاء حديث مثلا أو جاءت آية المكتب الله عز وجل فالأصل أن المخاطب بهذا من؟ الرجال والنساء معه لا نقول هذا للرجال ولا هذا للنساء إلا إذا جاء دليل يفرق ما بين إيه؟ ما بين الرجال وما بين النساء فقال لا تسأل الناس شيئا معني إذا سقط الصوت منه وبرك بالفرد فقال لفلال ناولني فهذا لا بأس به ولكنه لما سمعوا الكلام أجروه على عمومه فكان الواحد منه لا يسأل الناس شيئا لأن سؤال الناس من جملة الحاجة والحاجة ذل فراد أن يعزك وأن يكرمك عشان كده سفين الثوري رحمه الله كان معه دنانير وهو واقف في السوق فأم واحد بقى إيه سأله قال آبا عبد الله أتضع هذه في يدك الدنانير دي لأن شفان الثوري كان يضربه به المثل في الزهد يبقى زاهد ومع فلوس تبطيق الزهد فهل يعني أتجعل هذه في يدك قال له سكت لولاها لتمندل بنا الملوك لتمندل بنا يعني عمله زي المنديل وانت بعد المنديل ما بتنفي فيه ولا بتتفي فيه ولا بتعمل بتحط على رأسك من فوق ها ولا بتحطه برواز وتعلقه وما الطريقه ايه؟ سلة المهملات على طول ها فيقول لو لها لتمندل الملوك ما استغنينا عن أهل الدنيا إلا بها حتى وإن كانت قليلا بس انت لا تستطيع أن تعيش إلا بها وهو صاحب الكلام الجميل ان استطعك أن تعيش بالخبز والملح لم يستعبدك أحد نقدر نعملها فبجرب جرب كلام سفيان هذا الخبز مفزول على الأقل ستجده على المذابل رح فاتش في المذابل ده الكلام ده يعني على أسوأ تخديري هتلاقي ناس رميين كياس عيش كياس خبز يعني ملفوفة لس لحد استعملها ولا حد برضو هتطلع نظيفة ها حتى لو لقيت خبز ناشف وبتاع موجود في وسط إزبالك نفسك حلوة هتلعب تنظف فيه ومش عارفينه الكلام ده والملح ببلاش تأتيت حبة ملح على كسرة خبز وتسكت كلب الجوع وخلص تأتيت الحدوية وكان سلفنا من أهل العلم يستعينون بمثل هذا من الأسباب الأرضية عبد الله بن أبي داود اللي هو أبو أبو داود صاحب السنة وكان عبد الله رجلا عارما كبيرا ذهب إلى أبي سعيد الأشج وكان بيأخذ معاه كسر كان بيأخذ معاه الخبز اليابس لا يستطيع أن يأكله إلا على شط الفرات ليه يحط الخبز اليابس في الماء عشان يلينه ولا يكثر سنانه على طول وطبعا هو يابس ليه عشان يعيش أكبر مدة أطول مدة ممكنة عشان ما يعفنش يعني فكان يحط بقى إيه الرغيف في دجلة أو في الفرات أو الكلام ده وياكل معاه حباية فول حبة من الباقلة أي الباقلة فول لوبيا فصولية أي حاجة قال كان واخد معاه تل... ثلاثين مدة من الباقلة المد اللي هو ايه القبضة في اليدي ادي المد وقال ادي الوحدة نصف ايه نصف مد ثلاثين يعني دي ما سجيب لها ايه لو انت يعني واحد من اياهم ايدو طب كده حيبقى المد ايه نصف كده مش في 1.5 يعني 15 كيلو فول لما خلص الخبز وخلص الفول كان قد كتب عن أبي سعيد الاشج 30000 حديث يعني كان ايه مواقن حاله عارف ان النفقه كده وكم من العلماء جاع وكم من العلماء باع ملابسه فالمال بخاري باع هدوم مر في الرحلة أحمد بن حمد باع الجردل اللي معاه وباع الطشت بتاع الوضوء وباع الكلام ده رهانهم عند البلد البقار ولما أصحابه أرادوا أنهم يعطوه مالا أبا أن يأخذ وقال أكتب لكم بالأجرة يعني هو واحد عايز ينسخ كتابا مثلا من الكتب فبيأجر أي نسخ ينسخ زي المطبع كذلك فألأ مخدش أنا أمال من حد وجعل ينسخ لهم وقد يكون بعض هؤلاء الذين ينسخ لهم من تلاميذ ولم يجد أي تغضاض أن ينسخ لهم ويأخذ ويفك الراهن عند البقى يعني عايزة أقول الإنسان إذا رزقه الله سبحانه وتعالى القناعة بس دي أصلها منظومة متكاملة لن يرزق القناعة أبدا إلا رجل له هدف مش عايش ليأكل ولا عايش ليتمتع لابد ان يكون له هدف وهدف هؤلاء عاده يكون الاخره او يكون او يكون صيانه اعراضهم مثلا لازم كل هدف انت كرجل في هذا المسجد جئت واعتكفت ولتحضر دروس العلم لازم ليك هدف الهدف ان تزكي نفسك حتى تصل الى ربك بسلام يبقى انا ايه أقل العين شويه اقفلها شويه العين اللي يكناء عن, عن الطمع نبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت في هذا المجلسي قبل ذلك قال لو أن لابن آدم واديا لقال لو أن لي اثنان اثنين ولو كان له اثنان لقال لو أن لي ثلاثا ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب وتاب الله على من داب المال لا شك أنه عصر الحياة لكن كما قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأجملوا في الطلب فما عند الله لا ينان بمعصية الله في ناس مستعجلة عايز يصل قدر معين من الغنى عايز يصل إلى المصنع إلى متجر يسترد وتصدير والكلام ده في يوم كل الأسباب المحرمة لأجل الوصول إلى هذا لا سيما الذين يسرقون المال العام المالي العام يروح البنك يعخذ مثلا 100 مليون ويستأجر مكتب في أفخم العمارات يعيش الدور يقول لك ادي تاخد يعني اديلها تاخد منها يعني مثلا لما يكون أنا ركف سيارة مثلا بمليون جنيه ما هي بيدي فلوس لأن عادة يقع في رعي الناس ان الألف سيارب مليون جنيه مش ممكن يكون إنسان ديني يعني؟ في ناس محترفون يفعلونها لأشياء أخرى مما أذكر في حياتي يعني أن انا من حوالي عشرين سنة كده كنت معروف طبعا معروف في بلدي وكذا ففي ناس المتسولون طريقة جديدة في التسول إنه يلبس حاجة هندام جامل أو إيه يعني بدل أوك رغطة وحاجة بقى فخمة جدا وبحيث إنك إنت يقع في روعك إندار رجل محترم أو مثلا عمدة ولا راجل جاء يلبس إيه هدوم الفارسكة بقى أو مش عارفه هاه والإطان وإيك والجلبية وشدها فسألوا عارفوا إن أنا راجل في البلد معروف والكلام ده وطبعا الراجل معروف أكيد فيه الناس بيدي بقى مواط صدقات وزكوات أنا نازل من العمارة أول ما وصلت الباب قال لي الشيخة بسحاق وقلت له نعم قال لي سبحان الله سيماهم على وجوههم <تصفيق> فكذا أنت بنكت بقى ها خلاص سيماهم على وجوههم بقى طب إيه؟ أول الله إحنا يعني فلان بيه لابس طبعا حاجة محترمة جدا وعربية ويتة أذكر يعني كانت شكلها جديد وكذا قالوا والله إحنا دينا يعني بنت يتيمة بي الحاجة جبنا كل حاجة الحمد لله وأهل الخير كتار ناقص بقس التلاجة والبتجاز والغسالة وحاجات كده بسيطة كده تمام فقولنا ايه مين أحسن واحد ونسأل أهل الخير قالوا فيش غير شي خوصها خلاص انا كان في جيب التلتمين جيني قمت انطلعهم ودهم خلاص ده كل اللي كان في جيب وقته ولو كان فيه اكتر ربما قدي لان انا بديتهم على استحيال عايز تلاجة وغسالة وبتجاز وشوات رفايع ودلوا 300 جنيه وقلت سماهوا على وجههم حتى عير عير يعني 300 جنيه يعني بتاع ألف جنيه مثلا ألف ونصف ألفين أقل حاجة إيه الغليل يعني في المسألة ده المهم خلاص مدى الأمر وركبوا السيارة وكده فروحت عند أخينا الدكتور محمد أبو حجر من أحفظه اخد القائمين على الدعوه عندنا هنا في البلد يعني ف له العياده فلقيت الراجل ده هما الاثنين سلمت عليهم وبتاع ف ودخلت ل محمد فبقول له ايه في ناس والله دول شويه نصابين وضحكوا عليا قبل كده وبتاع خلاص ضحكوا عليا هجيب انا 300 جنيه منين خلاص حفظتوهم وعلمتوهم وكده ملغه سنه وفي العام اللي بعديه وانا نازل برضو اللي انتم على باب العمارة خير ان شاء الله أهل وسائل فكرنا بقيته طبعا أنا, انا أهل أنساك لقد حفرت على صفحة قلب لو راحت جاله زهايمر دول مش هنساهم بالذات فاللي قلت له خير ان شاء الله قال والله فيه ولد يتيم في معهد خدمة اجتماعية يتيم طب اليتيم يعني لا يتمى بعد احتلام نحن برضو عملينا معاني الشرعية منضابطة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمى بعد احتلام اول ما يحتلم او ينبت او الكلام ده انتفع عنه صفة ايه صفة اليتم برضو الجماعة اللي بيلموا لل... للنساء وكده اللي بيتزاوبوا يقول لك بنت يتيمة عايزة, عايزة... عايزة... بنلمين عشان تتجاوب لا الوصف ده غلط يتيمة لا اليتم له الحد الذي ذكرته او الصفة التي ذكرته قلت له طيب خير إن شاء الله قال لي ود يتيم في معهد الخدمة وعايز مصاريفه وشعيفه بتاعه قلت له سبحان الله انا أعرف أستاذ في معهد الخدمة ادوني اسم الولد وأنا على طرح أخلص الموضوع طبعا. مش برجل ولا قال لي بارك الله فيك وجزح والله حطيت عننا العناء والمشكلة بارك الله فيك تمام وتلخص ادوني اسم الولد عواضين أي حاجة بتاع الكلام ده خد الايه طيب طب ده واحد زي ده اتطورت قصة الشحاتة بقى ما عديتش بقى واحد لازم يقوم رابط رجله بحب عشان يبقى ايه مكسح او عمر ايده كده ورابطها ويفضل يعمل لك ايه كده علشان ايه تدي له مثلا فلوس او الكلام ده او يلي السدوم مزيته او يدي نفسه فضحة ولا مش عارف الكلام يرقه رشاشه وحط مكراكروم اساس المغو سايح والكلام ده. لا ده تدني في مسألة ده لا فيه تطوير في مسألة الشحاتة والكلام ده أن يجي لك بأفخم سيارة والكابلة مش عارف إيه والكلام ده بحيث لا يقع في روعك مطلقا أنه ده ممكن يكون من أرذال الناس ومن المتسولين فأحيانا الحاجة الفخمة ها بتجيب يقول له ها تدين فصاحبنا بقى يروح ياخد له مئة مليون جنيه من أموال الجنوب وروح على عمارة مشهورة جدا وياخد فيها طوابق معين من الطوابق ويجيب أفخة من الأساس وبوابه وشغالين وشعار فيه وعربيات وبتاعه والكلام ده ويعمل بقى ايه حاجة فخمة كده باسمه ايه اسمه ايه راجل أعمال وطبعا الراجل الأعمال ده حاجة مش سهلة عشان تبني دماغ رجل الأعمال لازم يكون جاي من أول السل من أول السل الشمل بقى مريض محارة ويشتغل مش عارف الفاعل وشيل للأصعى ويطلع بها فوق وبتاعه والكلام ده دول بيبقوا ناجحين ليه عركت الدنيا وعركته الدنيا مش زي ده عامل زي ورد النيل تعرف ورد النيل ماليوش جدر يا نعايش على وش المياه متطف طفايل يأخذ مياه ويرميها في الهواء عشان كده يقول لك ايه ورد النيل لابد نشيله ليه لانه بيأخذ قدر من الماء نحتاجه ونحنه ويحصل تطهير للكلام ده لكن ورد النيل ده ماليوش جدر على اي حال تاخدوا كده وشيلة امرامية هم كثير جدا الذين افقروا البلاد وأشقوا العباد من أمثال هؤلاء ولما يروح البنك ولا تستغرب ازاي الراجل ده دحك على البنك اللي يقول لك البنك ده ما يخرش المية واشعر في ايه وابتاعه وكلبش ويعمل بتاعه طب الراجل اللي خد مئة مليون ده واشعر في تجيبه منه ولا مليم اي الضمانات اللي انتو خدتوها عليها عشان خاطر ما شابهه ولك والله كان الضمان ميدان التحرير حاجة زي كده يعني مش لازم بدان التحرير يعني حاجة زي بدان التحرير كده ها؟ او شارع مثلا 26 يوليو ولا بتاع او المحور ولا اي حاجة من الحاجات المعروفة دي والله اداننا الحاجات دي ضمان وقدوا لهم رجال اعمال واسموهم رجال اعمال وطلعوا ونزوا وفلسوا جميعا لم يبقى في الحلبة الا من كان منظومة دماغه منظومة صحيحة عارف المال وعارف كيف ينفق المال وعنده دراس الجدول قبل ما يدخل على مشروع يشوف دراسة الجدوى صحيحة ولا لا البلد تستحمل البضاعة دي ولا لا البضاعة دي تنفع في هذا المكان ولا لا والكلام دي عنده دراسة الجدوى يوم يقول لك أنا ما تجرش إلا في الحاجة اللي لها مسألة ميزانية محددة ولها صفات معينة وإلى آخرين فنبغ هؤلاء كما قلت لكم وأخذوا هذا المال فأفقروا البلاد والعمال لا إحنا عايزين الرجال الأعمال الموصولين بالله سبحانه وتعالى ليه يعلم أنه كان فقيرا فرزقه الله سبحانه وتعالى فيوم يؤدي الشكر لله عز وجل من هذا المال لا يكتفي بالحق المعلوم وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم المعلوم ده أنه الزكاة وفي آيات أخرى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم بدون ما يكون فيه قيد الحق دال والصدقة والنبي صلى الله يقول إن الرجل في ظل صدقته يوم القيامة وإلى آخر طبعا الحديث وإلى آيات حتى اللي احنا إن شاء الله سنأتي عليها وندكرها إذن عصب هذه الخاطرة تحصيل المال وأن هذا ليس من الشرح والحرص كما يذهب بعض الناس إلى أن هذا بضد بضد الزهن نقول هذا من المعاني المغلوطة أن تخلق ما بين هذا المعنى وهذا المعنى وطبعا ابن الجوزي كان في ايامه الصوفية يعني منتشره جدا ومستفحله للغايه فكثير من كتاباته ضد هؤلاء ولا زال فلول هؤلاء موجودين حتى الآن فالكلام هذا لا زال يعني لا زلنا نجد من نخاطب به امثال هؤلاء وللحديث بقيه ان شاء الله سبحانه ربما يعني أنشطوا آتي بعد العصر يعني بعد صلاة العصر حتى نستطيع أن نتمم شيئا من هذا لأنه لما أعطيت أنا أمس بعد في نصف الترويح ووجدوا أن الوقت زحف عليهم المتكلم ده ولم يستطيعوا أن يصلوا وإحنا شعزين نصب عن الصلاة نواء من مسابه بهذا بإذن الله تبارك وتعالى أقول قولي هذا والصلاة الله لي ولكم